أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إِذْ قَالُوا لَهُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَنْتُمْ كُنْتُمْ مِنِّي T ku la فاتقوا الله وأطيعون قالوا لَكَ لك واتبعك Qala <laughs> wa مَا أَنَا بِطَارِدِ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قالوا يا نوح لتكون مِنَ المرجومين <تصفيق> قال رب قومي كلغون فافتح بيني وبينه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقي alone. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع وَإِذَا بَوَّقَ الصُّبْحُ بَوَّقَ الظَّنْبَانِ فَانْفَتَتْ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ <قصام> <قص <eyelid> <قص Uh oh. فكذبوه فأهلكناه <تصفيق> إن في ذلك لآخر I love it e فاتقوا الله وأطيعوني أتتركون في وتنحتون منا ال... وَلَا تُطِيعُ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي Oh فَكْتِبْ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ قَعْ لَذِيْنَا قَتُوا اللَّهَ شِرْبُ one na فأخذهم العذاب إِنَّ في ذلك لا كذبت قول نوط للمرسلين <تصفيق> إذ قال لهم أخوهم نوط ألا إني لكم رسول أمين فاتقوا فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عني من اتَّقُونَ الذِّكْرَ مِنَ اللَّيْلِ وَانْتَظِرُوا مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّ من أزواجكم بل أنتم قوم عادون رب نجني وأقلي فَنَجَّيْنَا نُوحًا وَأََنْجَلْنَا لَهُ أَرْبَعِينَ عَامًا إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمرنا baoâm mong na khổ a <laughs> I q la la go cho بود à s ku ni فاتقوا الله وأطيعون وما أو فلكيل لا تكونوا من مخسين وذين بالقصص المستقيم أو لا تخوص